فأبعدا لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عليا أَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمِهِمْ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوا هُوَ مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ تَتَقَطَّعُ أُمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا كُلُّ عِندٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوا فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ